ل ي ك م كتابا ف ي ه ذكركم النابلسي للعلوم الاسلاميه اسماء ق خ ر الله الحسنى ب س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 ر س ل ن ا من قبلك من رسول الا يوحى إ ل ي ه أ ن ه لا إ ل ه إ ل ا أ ن ا فاعبدون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 موسوعه ن خشيته ش م ف ق م م ن يقل م إني النابلسي ه م دونه ك ن ج ه جهنم ك ذ ل ك نجزي ا ل ظ ا ل م ي ن أ و ل م يرى ا ل ذ ا س ل ا م و ه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 كل نفس ذ ا ئ ق ة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنه والينا ترجعون و إ ذ ا ر أ ي ك الذين كفروا إن يتخذونك إ ل ا ه ز ؤ ا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 لا يستطيعون نصر أ ن ف س ه م ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء واباءهم حتى طال عليهم العمر أ ف ل ا يرون أن ن ا ت الارض ننقصها من ط ر ا ف ه ا أ ف ه م الغالبون قل إ ن م ا أ ن ذ ر ك م ب ا ل و ح د ولا يسمع الصم الدعاء إ ذ ا ما ينذرون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 أجمعين و د اذ و وسليمان د إ يحكمان في الحرف إ ذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان و ك لنا اتينا حكما وعلما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 أحصنت فرجها فنفخنا فيها من فرجها فيها ر وجعلناها ح ن ا و وابنها آ ي ة للعالمين إ ن هذه أ م ت ك م أ م ه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 انا كطي السجل للكتاب كما بدانا اول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين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 قل انما يوحى الي انما إ ل ه ك م إ ل ه واحد فهل انتم مسلمون